أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ وَدِيَةٌ tan kum min qaumin na'du laku وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ فَدِينٌ مُسلَّمٌ إِلَى فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرٍ مُّتَّالٍ بَعْضُ يَوْمٍ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَإِن كَانُوا الله عَلَىٰ O وَنَغْفِرُ الله عَلَيْهِ وَعَلَى عَنَهُ وَأَعْتَدْنَا عَذَابًا عَظِيمًا يَا أَن تَبَيَّنُوا وَلَا تقولوا لمن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله